لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين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 فَأَنْتَحِلُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِهِمْ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن مَّا ولا جناح عليكم أن تنفعوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم فالله عليم حكيم وإن فاتكم شيء الكفار فعاقبتهم فأكل الذين ذهبت فأكل الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي